book 2 82 82 <تصفيق> الماضي 2 تراڤوشيلي هل كان عليك أن تستدعي الاسعاف هل قد توجب عليك أن تستدعي الاسعاف تراڤوشيلي هل كان عليك أن تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب требваше ли да هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ إماتلي تليفونيا نومر؟ دكمو جو هل لديك رقم تليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات إما تلي تكمو غو هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات Имате ли карта на града? Тък му я взех. Хел ладейка харитата ал-Мадина? Канат ла тазал маји мунзо лахазат. кенет ладейка харитата ал-Мадина? Канат Той на време ли ще дойде? Той не можа да дойде на време.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 لم يستطع أن يجد الطريق. то разбрали те هل فهمك لم يستطع ان يفهمني هل فهمك لم يستطيع أن يفهمني защо не можа لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد لماذا لم تستطع أن تاتي في الموعد зашто <تصفيق> не لماذا لم تستطع ان تجد الطريق <تصفيق> لماذا لم تستطع أن تجد الطريق зашто <تصفيق> не لماذا لم تستطع أن تفهمه لماذا لم تستطع أن تفهمه نوج دضدة نفرام زشتط عمل أفتوبوس لم أستطع أن آتي في الموعد لأن لم يسير أي باص لم أستطيع أن أأتي في الموعد لأن لم ييسير أي باس نوجمايا زشتطامخ ك ندا لم أستطاع أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة لم أستطع أن أجد الطريق لأن لأني ما كان معي خريثة المدينة. Не можах да го разбера, защото музиката беше много силна. Лем Астата Анфхама Ли Аналмусиха Канът Сахиба Джидден. Лем Астата Анфхамуху Ли Аналмусиха Канът Сахиба Джидден. Трябваше да взема такси. لقد كان عليّ أن أخذ تاكسي سيارة أجرة لقد توجّب عليّ أن أأخذ تاكسي تريبّوشي دا كوبيا كارتا نغرادا لقد كان عليّ أن أشتري خريطة المدينة لقد توجّب عليّ أن أشتري خريطة المدينة تريبوشي دا إسكلوشي الراديو لقد كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو